بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم فلا فَمُلَخَّصَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلْقَى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آتُنَّ سُنَّةً سَأَتِيْكُمْ, منها سآتيكم منا بخبر نواتكم بشاب طبس اللعلق فتصطالون فلما جاء نذير أم بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى هو أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما لأت تهتز كأنها جان ولمدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه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 فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آت لنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين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 أتى إذا أتوعنا وادا نمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا, دخلوا مساكنكم لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أنأشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأنعم الصالحين ترضه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وَتَفْقَدَ الطِّيرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُّ هُدَا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَتِينِ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكُوتَ غَيْرَ بَعِيدٍ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 وَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الله لا إله إلا هو رب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قالت ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأون نُؤْلِقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا وَاتُونَ مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا وَفَتُورِ فِي امْرِئٍ مَا كُنْتَ قَاطِعَةً نَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَلَأُرْ إِلَيْكَ فَنظُرْ مَاذَا قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوه أعزة أهلها أزلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة لهم بهذه فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمتونني بمال فما فما آتني الله خير مما آتاكم بلى فلمتم بهذهكم تفرحون؟ ارجع إليهم فلنأتي إليهم بجنود الله قبل لهم بياء ولا, نخرجنهم ولا نخرجنهم منها.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 أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقابك وإني عليه لقوي نبي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فَلَمَّا رَأَى مُسْتَقِرًّا عِنْدُ قَوْرِهَا لَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإن ربي غري كريم قال نكّلوا لا عرشا ننظر تهتدي أم تقول من الذين لا يهتدون ولما جاءت قيل آتذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدى ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيلنا ادخل الصرح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 ولقد أرسلنا إلى سموذ أخاهم قائل حنا نعبد الله فإذاهم أنعبد الله فإذاهم فريقان يختصمون. قال يَا قوم لما تَسْتَأْجِلُونَ بالسيئة قبل الحسنة لولا جِئْنَاكُمْ الله لعلكم ترحمون قالوا إِن بك فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا بَلْ الله فلنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الرضي ولا يصلحون قالوا تقوى سموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن لوليّ ثم لنقولا لوليّ ما شهدنا مهلك أهله وإما لا صادقون وما كرّوا مكرّوا وهم لا طوم كريم ان ذام مرناهم وقومهم اجمعين فاتلك بيوتهم خواويه بما ظلموا ان في ذلك لقوم يعلمون وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناهم وأهله إلا امرأة قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنطر قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفق الله خير أما تشركون من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأم به. فأنبتنا بي حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون أما من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها, لها واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَهِلَّهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَم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 من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أهلاهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْرُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ اتَّارَكْ عِلْمُهُمْ فِي فلهم في شك منها بلهم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا إما لمخرجون لقد وعدنا هذا نحو آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قسينوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحذن عليهم ولا تكون في طيق مما يمكرون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى يكون رضف لكم بعض الذي تستجلون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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون له له دو ورحمة للمؤمنين إن ربك قاضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين كلا تسمع الموتى ولا تسمع الصمت الدعاء هذا ولا مدبرين وما أنت بهذا العمر ضلالا إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُقْلِمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ وَهُمْ نَحْسُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ زُجَّم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 وَمَا قَوْلُهُمْ عَلَيْهِمْ بِمَا وَظَنُّوا وَمَا هُمْ لِيُنْطِقُوا أَلَمْ يَرَوْا مَا كَانَ اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُظْلِقًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتِي بِأَمْرٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ نَاطِهُ وطر الجبال تحسبها جابدة وهي تمه السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من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 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدك الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وألبت هو القرآن لمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَمَا ظَلَّ فَقُلِ النَّمَاءَ أَنَا مِنَ الْبُنْذِرِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّهُ يُرِيكُمُ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ